أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله ونما جاء بأحكم من ربه استسحنا بذكر الله وآياته ووقف الفتحين اللهم يا ربنا يمولنا أنزل منزل مبارك من منزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون سبحان ربك رب الله عما يصفون وسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا إله المحبة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم يحجر أمانه عسل عيان يوم قيانة فإذا برق البصر وخشق القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم إذن المفكر كلنا وزر إلى ربك يوم Yeah. We <speaking in> bless <Brazil> اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم انا تعالي ساني حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من محفظ نفسه نبتدي فجعلناه سميعا بصيرا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 مستقيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير انما نطعمكم لوجه الله لا نريد بكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من لا يوم العبد سبقا طعيما الله شردا بالقمر تراق المشعوع وجه الجمال شباهر جنة وحرير ستقين فيها علنا راك لا يرون فيها وشس وجه زهرين ومثالت خواريراً خواريراً لفترة قداروها تخدير ويسحون فيها كالسنان نزازها سنجمير عيناً فيها تسمى سنسامير ويطوف عليهم ودان مخلط إذا رأيتهم حاسبتهم يعلو المنثور Właściwie zabronię się w tej chwili. Zabronię się w tej chwili. Zabronię się w tej chwili. Zabronię się w tej Och, mój Boże, w twoim imieniu, w imieniu naszego w بدلنا أمثالهم تغذير إن هذه تغذيرة فنشاء تأخذ إلى ربه سبيع وما إلا هي شاء الله إن الله كان عليم حكيم يخير من يشاء في رحمته والظالمين الرسول الفصل يوم عيد للمكذبين يوما إيد المتكذبين ثم نصبهم داخلين كذلك نحالهم من كفاة نحيانا وغنوات وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ما ننفرها ويل يومئذ للمكذبين انطرقوا إلى ما كنتم بي تكذبون انطرقوا إلى ظل الله شارك التصريح انه جبنا كذلك نظر المحسينين ويلو اليوم إيد للمكذبين قلوا وتمنتعوا قليلا لنكم مسلمون ويلو يوم إيد للمكذبين قيل لهم اركعوا لا يركعوا ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يومئذ سأخذونا عن النهار العظيم ذيهم فيه مختلفون كلا سيعممون ثم كلا سيعممون هل نجعل رضا بيثاد والجبال أتاد وحلقنا كبهون أزواج وجعلنا لكم سبات وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار وذلنا فخب سمع الشداد وجعلنا سراج وهاد وإنزلنا من المصرات ما أنتج لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفاق إن يوم الحصد كان ميقا يوم ينفع في الصور فتاتنا وفتحت السماء فكانت أبوى وسيرت الجبال فكان سراقاً إن جهنم كانت مصاداً للطاقين مآباً لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها فرد ولا شراقاً إلا حميم وغساق جزاء كتاب فذوقوا فلنزيدكم إلا عذاب إن للمتقين مفاز حدائق وأعناب وكواعبات رابل وكسدهاق لا يسمعون فيها ولا كتاب جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن ذَنَّلَهُ وَقَالَ صَوَابٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ فمن شاء. سبحان في السابقات سبقا في المدبرات أمر اليوم ترجف الراجفة تتبعها الراذفة قلوب يومئذ واجفات نصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في حافعة إذا كنا عظام الناخرة حالوتك إذن فإنما هي أزرة واحدة فإذا هم في حديث موسى دار ربه بالواد المقدس طوال أبينا فرعون إنه طالب أقول هل لك إلا تزكى إلى ربك Pro من بارة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من ضطفات خلقه فقدره ثم السبيل إسره Żyła غلبا وفاكهه واجبا لتعلكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخه يوم يغفر المرء باخيه وامه وابيه وصاحبته لكل امرئ منهم يوم عيد شهد يوني أبارات ترابها قترة أولئك هم الكفرات الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إيجي الشمس قويرت وعيد النجوم كدرت وعيد الجبال سيئت وعيد العشار عطرت وعيد وحشرت وعيداً بحار وسجرت وعيداً النفوس زوجت وعيداً موقودت وسعيدت بعيداً من قتلت وعيد الصحف نشرت وعيد السماء قشقت وعيد الجحيم وسعيدت وعيد الجنات وزديقت عالمت نفس ما أحضرت اقسم أقسم منق الناس الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول في قوة عداد العاش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأاه بنفوق المبين وما هو على الغيب بضليل وما بقول الشيطان الرجيم فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين بمن شاء وما وغفرت وليد القبور وغفرت علمت نفس ما قدمت وخرت يا ايها ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فاعد لك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ان البرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهيم يوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين امين كلا ان كتاب الفجار لفي ششيط ورد ذاك ما ششيل كتاب مرقوم عيد يوم عيد للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 ذلك في فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا اضحى بهم واذا مروا بهم ومازور واذا انقذوا حساب حساب يسير وينقلب الى اهله مسرور وامام إِذْ تَسَاقَ لَهُرْكَبُنَا طَبَقًا عن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِؤَ أَعْلَمُ الْقُرْآنُ لَا يُشْدُوُرُ ثَلَاثٌ لَّدِينَا كَفَرُوا يُكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوعون الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ i Panie, Panie i Panie, Panie i Panie, Panie i Panie, Panie i المؤمنين الشهور وما نقم بالهمور إلا إن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات ورد والله على كل شيء شهير إن الذين فتهم شعبك لشديد إنه هو يمدع ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هذا ترك حديث الجنود في عون وتمود فل الذين كفروا في تكذير والله من لوحي المحفوظ سجال الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب لكل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان بما خلق خلق من ماء الدافق يخرج من بين الصلب والتر انه على ارحيل قادر يوم تبنى السرائر فما له بقوه ولا وقال على الذي خلق <تصفيق> فسواه والذي قدر فهدى والذي اخرج المراه إن هذا لا في الصحف لولا صحف الصح إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هلتك حديث غاشية وجوه خاشعة لمطعا لا من ظريين دا اسمِ ولا يني جوور أجو يم الن عمةة السية قاضية في جنَّة لا مبثوثه افلا يدعون الى ابيه كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطره الله من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب إلينا إجابهم ثم إنا عالينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفر والوثر يسري هل في ذلك قسم في البلاد وتموذ الذين جاءوا الصخرة بالوادي وفرعون دين اوتاد الذين طغوا في البلاد فكثروا في الفساد فصدى عليهم ربك سوطى عذاب إن ربك لا بالكسار فأما إذا نكاتي الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك صف صفاً صفاً وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر نسان وأنه له الذكرى يقول يا لتني قدمت لحياتي فيوم لا يعذب عذابا والنفس المطمئة لا ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فيك ان الانسان في كبد لا يحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول الفت مال لغات لا يحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلنقتحم العقبه وما ادراك ورقباتنا في يوم الدين مصابات يتيم انت مقربات او مسكين انت ثم كان من الذين امنوا وتواصل بالصبر وتواصوا بالمرحمات رمو أصحاب المشأمة عليهم نار المصدى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعها والقمر إذا تعداها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء Thank وما لأحد عنده من نعمة تجزاق <تصفيق> الا ابتغاء أوجه ربي معنا ولا سوف We Proszę o zabranie كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم المينة رسول من الله يدلو صحف مطهرة فيها كتب القيمة وما تفرق الذين خذ الكتاب إلا من بعد ما شاءته وما أبروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا وَيُقِيمُ ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين اُولئِكَ أشرُّ البَشَرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ هم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 يا مالك هذا الذرات بسم الله الرحمن الرحيم الرفيع والهاتيات في قد خلق المغيرات صبحا ذات النبي نقع فوصنا به جمع الاناس انا لك الشديد افلا يعلم اذا قطع ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بيوم عيد الاخر ويعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع واملهم من خوف إجناه الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين المصدين الذين هم عن شاء الله والفتح وراءيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تلبس يا يا كل له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الذي لم الله الرحمن الرحيم قل هو ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صرور الناس من الجنة والناس أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله وأن مجهب عقم عند ربه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا انك أنت التواب الرحيم واهدنا الحق وإلى طريق مستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الزحيم وادخلنا برحمتك جنه النعيم يا أرحم الراحمين اللهم نجينا من الدنيا واختبارها ويوم القيامة وأهوالها ونجينا من النار وعذابها اجعلنا يا الهنا من اهل الجنه واصحابها وممن تدخل عليهم الملائكه من ابوابها تبشرهم بالجنة وحسن مابها يا ارحم الراحمين ربنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين روى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله فإنكم ستموتون واحسنوا الصحبة فإنكم ستفترقون واصبروا واصبروا على مصائب الدنيا فإنكم لا تعدمونها الحديث يدنا دنيا يا واسع الهدايا أرحمنا يا واسع الرحمة أغفر لنا يا واسع المغفرة بنا يا واسع الرزق أرزقنا يا واسع الرزق ربنا جل على فنا من عطائك الواسع التزيل ربنا صنع وعلى أعدائنا في كل مسلك سبيل تاب الله وعلينا اجمعين وتوفانا مسلمين وهدانا وإياكم لعمل المتقين اكفي عن الله وشران فتنا وشر القوم الظالمين اكفي عن الله وشران فتنا وشر القوم الظالمين يارحم الراحمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون وسلام على المصالين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا واجعله شافعا لنا لا علينا يوم القيامة اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في قبورنا ونورا يسعى بين أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم وادخل رحمات على امهاتنا وآبائنا وإخواننا الأموات اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واوصل ثواب ما قرأناه بعد القبول منا بعد القبول منا الى روضه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رياض جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك أجمعين اللهم لا تدع في مقامنا هذا كربا إلا فرجته ولا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا فككته ولا مسافرا الا كتبت سلامته ولا طالب علم الا ارشدته ولا خيرا الا قربته ولا شرا الا بعدته ولا عسيرا الا يسرته ولا ظالما يريد بنا سوءا إلا دمرته ولا عدوا إلا خذلته وأهلكته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا ألهمتنا لقضائها يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين على المدينين واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين ومن الحلال مرزوقين وبطاعتك عاملين ولنعمتك شاكرين ومن الفتنه سالمين ومن البلاء محفوظين ومن الشدة محجوبين وعند الموت فارحين وفي القبر مؤنسين وفي الحشر آمنين وعلى الصراط جائزين ومن الحوض واردين وفي الجنة سابقين وفي عليين ساكنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين